وصيناها الرسولهم فقد أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وترشنا سوا مَا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَقَرْنَ دَرجْنَ تَحِلَّ لَكُمَا أَنْ تَبْتَغِيَا مَا كَتَبَ لِكَي لا يَفُونَ عَلِمَهُ مِنَّا حَافِظُونَ فِي أَجْوَاءِ أَعْيُنِهِم إِذَا خَضَوْا مِنْهُ وَقَرَا وَكَانَ رحمة الله في الذين خنوا من قبل وكان أمر الله خدرا مقدورا was a What kind of